وكانوا يمدلون معناتهم وزبودهم في أقوالهم بهذا السبيل العظيم <تصفيق> قال من ستر مؤمنا هل له ميزة أني أختار المؤمن عند تنفيذ الكرب هل من تفصيل؟ جاء من ستر مؤمنا ومن نفسه من ستر مسلما ومن نفس عن مؤمن الكربة قلت الكرب تتعلق بأمور خفية فعبر عنها بالإيمان والأصل أن الإنسان يصل كل مسلم ويفرج وينفس عن كل مسلم يقول اذا زالت سترة المصلي بسبب من الاسباب فهل يشرع لاخيه المسلم ان يضع امامه سترة عوضا عن تلك التي زالت جزاك الله خيرا وجزاك نعم يشرع له ان يضع امامه سترة كان يريد ان يمشي وقد استتر به فيضع مكانه شيئا مرتفعا امام اخيه ثم ينصرف وجزء الانسان ان يستتر بظهر اخيه قال نافع كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد شيئا قال يا نافع ولني ظهرك وكان الصحابة إذا كانوا في سفر ولم يجدوا شيئا أنا بعيرهم فصلوا إليه والسترة إما سنة مؤكدة أو واجبة قولان للعلماء رحمهم الله ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في حياتي ابدا جاء في حديث صحيح ولكنه ليس بصريح صلى إلى غير شيء أو إلى غير جدار صلى إلى غير جدار ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي في صلاته يصلي ولم يتخذ سترة فجلس أمامه وقال لا تعجل في صلاتك ثم قال له إذا صلى احدكم فليصلي إلى شيء لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المرقه الاخير يقول هل يجوز سب او لعن يزيد بن معاويه ليس المؤمن بالتعار اللعان ليس المؤمن بالتعار ولا اللعان يزيد لا يحب ولكن اللعن ليس من شان احد قد تكلم فيه الامام احمد فقيل له الا تلعنه قال يا بني هل رأيتني هل رايتني هل رأيتني الان واحدا امره الى الله سبحانه لم يخرج من دائره الاسلام ولكنه وقع في امور عظيم لا سيما ما وقع معه مع الحسين رضي الله عن الصحابه اجمعين يقول ما معنى قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الشهادة بالتوحيد الله عز وجل يشهد لنفسه بالتوحيد ويشهد على ذلك من يشاء من خلقه فأشهد على هذا الأمر الملائكة وأولو العلم فدل على أن من وصفهم الله بالعلم أنهم يشهدون لله بالتوحيد والشهادة بالتوحيد متضمنة لتحقيق التوحيد لذلك قلت لكم من لم يكن موحدا لا يعد عالما في تعبير القرآن ولو كثرت معلوماته هنا يقول لو يتم التنبيع على الأخوة بعدم الإزعاج بكثث الكلام أثناء الانصراف وقت الأسئلة أن بعض جزاه جزاها الله خيرا من حرصه على إخوانه ومحبته لهم إذا خرج في آخر الدرس كما هو العادة قبل أن ننتهي ونصل إلى الأسئلة يقوم بعض الاخوه ينصرف فيتكلم مع صاحبه ويحدث ضجة في المسجد وهذا نبهت عليه في الدرس الماضي أن المساجد لا تروف فيها, فيها الأصوات ثم العلم يحترم فإذا كان عند الإنسان حاجة واراد الانصراف فلا حرج عليه ابدا ولكن لا يشغل غيره من أراد أن ينصرف قبل انتهاء الدرس كلية ينصرف راشدا ولكن بهدوء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب الشفاعة باب الشفاعة المراد بها هنا الشفاعة الدنيوية المتعلقة بحقوق المسلمين مما تقتضيه اخوه الدين فهي هنا من جملة الأبواب السابقة من جملة حقوق المسلمين وستر عوراتهم والقيام بحقوقهم وقضايا حوائجهم هنا ايضا تشفع له فهذا من هذا الباب وليس المراد بالشفاعة الشفاعة المعروفة التي تكون في الآخرة كالشفاعات الخاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام وبالانبياء والشفاعات دخول الجنه ليس هذا الباب متعلق بذلك انما المراد الشفاعه المتعلقه بحقوق المسلمين والشفاعه من الشفع والشفع خلاف الوتر فمن شفع لأخيه فكانما اصبح مع وتر اخيه شفعا فقد شفع أخاه بدل أن كان أخوه لوحده أصبحوا شفعا بعد أن كان أخوه ويترا أصبحوا شفعا قال الكفوي رحمه الله هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضرعة هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعه يعني ان يسال شخص شخصا ذا جاء بان يفعل خيرا في هذا الرجل او ان يترك مضرته على سبيل الضراعه اي يتوسل اليه ويساله واضح سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضرورة، وقال الراغب الاصفهاني الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضره قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها هذه الآية نزلت كما قال مجاهد ابن جبر كما قال ابن كثير ووحيد الطبري بإسناد صحيح قال مجاهد نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض وقال القرطبي رحمه الله في التفسير قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيره هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم فمن يشفع لينفع فله نصيب ومن يشفع ليضر فله كف، وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال كل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله صار شفيعا له كل من أعان غيره على امر بقوله او فعله صار شفيعا له قال والشفاعه المشفوع له هذا اصلها يعني ان يعين الانسان غيره بقول او فعل قال فان الشافع يشفع صاحب الحاجه فيصير له شفيعا بعد ان كان وترا فيصير له شفيعا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها قال فدخل في حكم هذه الايه كل متعاونين على خير او شر بقول او عمل ونظيرها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم قال رحمه الله وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها وفي, وفي, وفي السيئة يكن له كفل منها قال فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراط يعني من أسلم من اهل الكتاب له كم كفلين من الاجر فكفلين في الإثم ولا في الصلاح في الصلاح كل منهما يستعمل مكان الآخر ولكن لما اجتمع ناسب النصيب للحسن والكفل للسيء لأن النصيب يشتمل على معنى الحظ والكفل يشتمل على معنى الثقل قال وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراط الذي ينصب طالبه في تحصيله وان كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل وقال ابن سعدي رحمه الله المراد بالشفاعه هنا في الايه المعاونه على امر من الامور وتفسير ابن سعدي رحمه الله من احسن التفاسير خاصه اذا اغلقت عليك المعاني ارجع له ستنجلي لك قال المراد بالشفاعه هنا المعاونه على امر من الامور فمن شفع غيره وقام معه على امر من الامور من امور الخير قال ومنه الشفاعه للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه ولا ينقص من أجل الأصيل والمباشر شيء ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه قال ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى والزجر العظيم عن التعاون على الاثم والعدوان قال وقرر ذلك بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا في في آخر الآية أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كل ما يستحقه وفي قولي من يشفع شفاعة حسنة من يشفع شفاعة سيئة دلالة على أن الشفاعة ليست واحدة أنها متنوعة ولذلك قال العلماء الشفاعة أنواع منها شفاعة محرم منها شفاعة محرم وهي الشفاعة في الحدود بعد أن تصل إلى السلطة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو في حكمه الحديث في صحيح الترغيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لاسامه لما شفع في المخزوميه قال أتشفع أو في الغامدية قال أتشفع في حد من حدود الله والحديث صحيح وقال صفوان بن أمية وقد عفى عن السارق قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به يعني بعد أن وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكاه افعل قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به رواب داود وعنده أيضا الحديثة عبد الله بن عمر تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وهذا بالإجمع أن الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع فيها ولا يجوز لأحد أن يسعى في إسقاقها بل على السلطان أن يقيمها قال ابن عبد البر رحمه الله لا علم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته وقال ابن حجر نقل ابن عبد البر وغيره جواز الشفاعه فيما يقتضي التعزير يعني اذا لم يكن حدا يشفع عند الامام وعند غيره اما الحد فيشفع فيه قبل وصوله الى الامام هذه الشفاعه الاولى شفاعه محرمة الشفاعه الثانيه شفاعه في شيء محرم فهنا أيضا تحرم لأنها تعاون على الاثم والعدوان كمن يشفع لشخص عند شخص أن يقرضه بالربا هذه الشفاعة لا تجوز الأمر الثالث الشفاعة الثالثة شفاعة في شيء مباح من حاجة أو إعانة أو معصية لم تبلغ الحد ونحو ذلك وهذه الشفاعه الحسنة وفيها أجرون قال ابن حجر على رحمة الله في الفتح قال الأجر على الشفاعة ليس على العموم لأن من يشفع شفاعة سية يؤجر لا يؤجر قال الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعه وهي الشفاعه الحسنة وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية يعني من يشفع شفاعة حسن وقد أخرج الطبري بسند الصحيحة مجاهد قال هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض قال وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر والشطر الأول من الآية الإمام رحمه الله لم يكمل الآية وإن يشفع حسنة يكون له نصيب منها اكتفى بهذا ولم يكمل الآية قصدا رحمه الله لأنه يستدل لهذا الباب وهذا الباب متعلق بالشفاعة في حاجات المسلمين فالمناسب الحث عليها والحث على يحصل بقول الله عز وجل من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ولا يجوز اخذ الاجر على الشفاعه لا يجوز لاحد ان ياخذ الاجر على الشفاعه فعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعه لاحد فاهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرباح وهذا يحصل بين الناس كثيرا يتوسط لأحد في خير ثم يأتي يأتيه بهدية لا يجد له أن يقبلها من شفع شفاعة لأحد فاهدي له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا الحديث عند ابي داود وهو في صحيح الترغيب لان الشفاعه في هذه الامور انما هي زكاه الجاه وحق من الحقوق وباب من ابواب التراحم والتحاب بين المسلمين واخذ الاجره عليها يفوز هذه الامور ويقطع عن الناس الشفاعه الحسنه لأن الشفاعه إذا كانت بأجر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 في حوائج الناس في حثون على الشفاعة في حوائج الناس قال ابن حجر قال ابن بطال المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا سواء قضية الحاجة أم لا وقد بوب عليه البخاري في الصحيح باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا وقال قال النووي رحمه الله فيه استحباب الشفاعه لاصحاب الحوائج المباحه فيه استحباب الشفاعه لاصحاب الحوائج المباحه يعني يسال حاجه سواء كانت الشفاعه الى سلطان و والد و نحوهما ما الفرق من سلطان الوالي هذا اكبر وهذا تحت ولايته قال ام الى احد من الناس وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير لم يقل حد لماذا؟ أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك أما الشفاعة في الحدود فحرام قال وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام وقال أن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب اليه بكل وجه يعني إما أن تعطيه أو تشبع له والشفاعة الى الكبير في كشف تربة ومعونة ضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس والتمكن منه ليرجع عليه أو يوضح له مراده يعني قد يصل ولكن لا يستطيع أن يفصح ليعرف حاله على وجهه وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتج ولا يحجب فكل من أراد أن يقصده يستطيع أن يأتيه ومع ذلك قال لاصحابه لما يأتي صاحب الحاجه عنده اشفعوا تؤجروا وفي هذا الحديث ايضا حث الامام جلساءه على اعانته على الخير في الحديث حث الإمام جلساءه على اعانته على الخير اشبعوا تؤجروا يعني اشبعوا عندي لهذا الرجل الذي ياتيني بحاجه فيحثهم على اعانته على الخير وفي أن الشفاعة في حاجات الناس عند السلطان مما يؤجر عليها الإنسان فإذا كان إنسان واصلا للسلطان والأمير والحاكم ويستطيع أن يؤجر ويستطيع أن يشفع فهذا باب عظيم يؤجر عليه الإنسان وهذا الأجر مطلقا سواء قبل السلطان شفاعته أم لا لقولي اشفعوا تؤجروا فكل من شفع أجر وقول ويقضي الله على لسان نبيه ما احب وفي رواية ما شاء هذه في رواية للبخاري فيه أن, الشف... أن الشفاعة لا يلزم قبولها يعني أنتم عليكم أن تشفعوا ثم الأمر الآخر ليس إليكم يقضي الله على لسان نبيه ما شاء إما ان يقضي حاجته أو لا يفعل ذلك قال القرطبي في المفهم وهذه الشفاعة هي يسمى القرطبي الجد أما صاحب التفسير حفيده هذا قال وهذه الشفاعه المذكورة في الحديث هي في, في الحوائج والرغبات للسلطان وذوي الأمر والجاه كما شهد به صدر الحديث ومساقه قال ولا يخفى ما فيها من الأجل والثواب لأنها من باب صناع المعروف وكشف الكرب ومعونة الضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى السلطان وذوي الأمر وابن حجر الله لما ذكر هذا الحديث وشرحه ذكر تنبيها قال ابن حجر تنبيه وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه أي إلى الرسول عليه وسلم قال, قال رسول الله عليه وسلم من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقضى غفر له الحديث ما حكمه ما حكم الحديث ضعيف وهذا فيه عادة العلماء التنبيه على الأحاديث الضعيفه التي لا تصح وهذا هو العلم ليس العلم أن تخلط وتأتي بكل ما وقع عليه بصرك ولا تحترم الثابت وتخلط في الأحاديث هذه خيانة للعلم وإهدار لجهود العلم وخطأ كبير لأن بعض الناس بالبعض الجماعات هم ظنّت الأحاديث الضعيفه لأن لا تطرب إلا الأحاديث الغريبة الضعيفه الموضوعه وإذا قيل لهم هذا حديث ضعيف لا يصح قالوا نطعمه برسيم حتى يسمن وهذا استهزاء كبير وغلط عظيم إنما العلم يؤخذ من الأحاديث الصحيحة من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال الأئمة رحمهم الله في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه فالاحاديث ثابت الصحيحه فيها غنية واقتناء عن الاحاديث الغير ثابتة الضعيفة فلا يروي الإنسان إلا الحديث الصحيح يستدل إلا بالحديث الصحيح هذا دين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 الحديث الأول فيه الحث على الشفاعة مطلقا والحديث الثاني فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه فقه آخر وهو أن الشفاعة ليست من باب الأمر وذلك قالت تأمرني قال لا انما اشفع فدل على ان الشفاعه ليست من باب الامر انما هي واسطه واسطه خير قد تقبل وقد ترد وهنا رده قبلت وهذا فيه جواز رد الشفيع وليس في ذلك قدح في الرات ولا في الشفيع فلا تلتقط بريره رضي الله عنها لأنها ردت الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وليس نقصا في النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد شفاعته إنما هو معلم للأحكام الشرعية فالشفاعة قد تقبل وقد ترد قال وعن, عباس وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها من زوجها؟ مغيث في صحيح البخاري وغيره قال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريره عبدا اسود يقال له مغيث كان زوج بريره عبدا اسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان قال كاني انظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينه ونواحيها وفي رواية يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس في رواية يترضاها لتختاره فلم تفعل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس ألا تعجب أو يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعته جاء في رواية عند ابن ماجه فإنه أبو ولدك قال ابن حجر وظاهره أنه كان له منها ولد قالت يا رسول الله تأمرني قال لا وفي رواية قالت يا رسول الله أشيء واجب علي قال لا فيه أن الصحابة لم يكونوا يخالفون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو قال امرك ماذا فعلت استجابت قال إنما أنا أشفع عندكم ماذا إنما أشفع قال ابن حجر في رواية ابن ماجه إنما أشفع وفي البخاري إنما أنا أشفع بزيادة أنا أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحكم عليك قالت فلا حاجة لي فيه وفي رواية لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده يعني هذا شيء عجيب شدة حب يقابله شدة بغض أي إذا لم تلزمني لا أختار العودة اليه وفي هذا الحديث يستدل العلماء به أن الامه إذا اعتقدت تحت عبد كان لها الخيار في الفسخ لأن بريرة اشترت عائشة واعتقدتها فأصبحت حرة. فالامه إذا أعتقد تحت عبد، يعني زوجها عبد، أما إذا كان زوجها حر فلا تفسخ عند الجماهير خلاف الأحناف رحمهم الله. فيه أن الامه إذا أعتقد تحت عبد كان الخيار في الفسخ. ما وفيه جواز رد الشفيع. وفيه سعي النبي عليه الصلاه والسلام للشفاعه وان الشفاعه في لم شتات الاسر امر محمود فعله النبي عليه الصلاه والسلام فالتوسط والشفاعه هذا امر محمود قال ابن قيم رحمه الله فهذه شفاعه من سيد الشفعاء قال فهذه شفاعه من سيد الشفعاء عليه الصلاه والسلام لمحب الى محبوبه وهي من افضل الشفاعات وعظمها اجرا عند الله فانها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله ولهذا كان احبنا لابليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين فاحبش الى ابليس تفريق الاسر فالنبي شفع لجمع هذه الاسره فدل على ان الشفاعه في جمع الاسر من اعظم الامور التي تسلك في الشفاعه كم بقي عشرين باب الاصلاح بين الناس نبدأ. باب الإصلاح بين الناس هذا الباب كسابقه متعلق بحقوق الاخوه والسعي في المحافظه عليها والاصلاح نقيض الإفساد والمراد به هنا اصلاح ذات البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه ألا أدلك على تجارة فقال بلى قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا صل بين الناس إذا تفاسدوا إذا فسدت الأحوال بينهم وقرب بينهم إذا تباعدوا هذه تجاره والاصلاح بين الناس شفاعه حسنه قال ابن تيمية رحمه الله فسلت الشفاعه الحسنه بالاصلاح بين اثنين وربنا عز وجل امر بالاصلاح ونهى عن الفساد وبعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما قال ربنا وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وهذا فيه أن سبيل الرسل الإصلاح وأن خلافه سبيل المفسدين المخالفين للرسل وقال الله عن شعيب النبي عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت كما بين الله عز وجل سبيل المنافقين قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم مفسدون ولذلك ربط الله الاصلاح بالايمان فقال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين قال ابن كثير اي اتقوا الله في اموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا وقول الله عز وجل خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا فيه أن الخير في الإصلاح ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجر عظيم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البي فإن فساد ذات البي هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والحديث عند أبي داود والترمذي وعند التبران والبزار من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة اصلاح ذات, ذات البيت وعند البخاري في التاريخ وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما عمل آدمي شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البيت وخلق حسن وقول لا خير في كثير من نجواهم اي لا خير في كثير من الكلام في, في كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به وهذا يدل على ان اكثر كلام الناس لا خير فيه إما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح وإما شر ومضر ثم محت كالكلام المحرم بجميع أنواعه فكثير من نجوى الناس وكلامهم لا خير فيه ثم استثنى الله عز وجل ودل الناس على الخير فقال إلا من عمر بصدقة صدق من مال أو علم أو أي نفع كان أو معروف وهو الاحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع حسنه وإذا أطلق المعروف يعني الأمر المعروف إلا من أمر بمعروف إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر لأن المنهيات يعني تركها من المعروف وايضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر أما عند الاقتران فيفصل المعروف بفعل فعل المأمور والمنكر بترك المنهي أو إصلاح بين الناس هذا الشهد من الآية قال ابن سعدي والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين والنزاع الخصام والتغاضب يقول والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقه ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على الاصلاح بين الناس في الدماء والاموال والاعراض وفي الاديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال والساعي في الاصلاح بين الناس افضل من القانة بالصلاه والصيام والصدقه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 بحسب النية والإخلاص ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال تعالى والصلح خير وهذه قاعدة عامة وباب كبير نقف إلى هنا نقف إلى هنا يقول سؤال هل يجوز الذهاب لبيت أهل المتوفى متوف... أو أي مكان محدد للعزاء جزاكم الله خيرا إذا لم يمكن الأصل أن الانسان يحضر الجنازة فإذا استطاع يعزيهم قبل الدفن أو بعده كما هو مذهب الجمهور إذا لم يستطع يذهب إليهم فيعزيهم وتعزيه المؤمن فيها أجر عظيم والتعزية تصبير وتسليح التعزيه تصوير وتسليه اما اتخاذ الاطعمه والاجتماع هذا امر ليس عليه دليل من السنه قال الشافعي في الام واكره الماتم وهو الاجتماع لها الميت قال لانه يكلف المؤن على ما مضى فيه من الاثر والاثر يقصد اثر جرير بن عبد الله البجلي كنا نرى أو نعد الاجتماع لها الميت وصنعه الطعام من النياحه يقول هل يوجد تكملة الدرس في الجامعة أو في أي مكان وقت الأذان الأصل أن الإنسان إذا سمع الأذان يقف يردد مع الأذان قال عليه الصلاه والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وترديد الأذان سنة يقول إذا دخلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم انتظر الجماعة الأخرى تدخل معه لأن الجماعة الأخرى مختلف فيها بين العلماء وجمهور العلماء لا يرون تكرار الجماعة الأخرى في مسجد فيه إمام راتب اما إذا كنتم في السفر وهو في التشهد الآخر وأردت أن تجتمع أصحابك وتصلي جماعة أخرى هذا طيب يقول دخلت المسجد وكانت قد قضية فصليت الفريضة منفردة ثم سمعت إقامة لجماعة اخرى هل يشرع لي أن أقطع صلاتي أم صلي معهم لا صلي صلي لوحدك صلي لوحدك هذا أفضل من حيث قوى العلماء والأثار الوارده في ذلك ولكن لو أراد الإنسان يقطع صلاته لأمر نقول ينوي بها سنة مطلقة ويقطعها يقول اشكر علي هذا الذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هل يقال في الاستفتاح ام عند الرفع من الركوع او ما يقول العاطس كل ذلك وارد كل ذلك وارد يعني في هذه المواطن الثلاثه يقال هذا الذكر حيث لمني حاضر يقول من يقدم في الصلاة هل المقيم ام المسافر اذا تقدم المقيم هل يصلي مع المسافر صلاة صلاة تامة أو ينفصل عن الإمام بعد التشهد الأول إذا كانوا مقيمين يصلي المقيم يعني إذا اجتمع مسافر ومقيم من يقدم الأصل يقدم اقراه وعلمهم هذا الأصل وإذا كان رأوا المصلحة في تقديم المسافر قدموا مستعجلين وكثر وشخص واحد مقيم والبقية كلهم مسافرين لماذا يشق عليه يتقدم المسافر ثم يتم صلاته أما إذا كان واحد مسافر وكلهم مقيمين لا يقول يا شيخ بعض الناس يقول إن علم الفيزياء أو الرياضيات وغيره من العبادة ما حكم هذا القول لا ليس من عباده يعني الكافر إذا درست كيمياء تؤجر نعم لا يوجد العلم إذا درسته تؤجر عليه هذا عباده إذا درسته لا تؤجر عليه ليس عباده علوم الدنيا يشترك فيها المسلم والكافر لا تحتاج إلى إيمان أما علوم الدين هي التي ذكرت في الأحاديث وهي المقصودة في الشرع كم بقى يقول السلام عليكم رجل تزوج من من نصف سنة وهذه المرأة شاذة عنه يقصد عليه ناشز ولن تقربه وأخبر أهلها ولم يرفيدوه بشيء فما حكم ذلك هذه ستأثينا شاء الأبواب الطيبة وسأذكر هذا في الآية القادمة اللي بعد القادمة في الآية القادمة إن شاء الله والصلح خير هذا جاء إن امرأة الخافض من بعضها نشوزا وإحراغا ختامها والصلح خير وحضرة الأنفس الشح يا قلبي شاء الله يقول شيخ بعض قلبي يا قلبي يا قلبي يا ولا يا قلبي يا عليها فكيف هذا يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي لا يفعلوا المنكر بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم يعني لا يأتون بفروجهم إلا ما حل لهم فيحفظونها بحفظ الله عز وجل يقول كيف الجن بين حديث من دخل الجنة وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يفتح باب الجنة وكيف كان السلف تعاملون مع مخالفيهم في المنهج كيف يتعاملون مع بعض الأصدقاء والأقارب كيف الجبل الحديث أحاديث من دخل الجنة وحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفتح له باب الجنة يدخل مع الداخلين ما الفرق ليس بينهما تعارض ابدا ليس بينهما تعارض من الجنة هذا الرجل لا يدخلها إلا في الآخرة الا بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام السلام يكون على من اعرف ومن لم اعرف صحيح صحيح لكن ماذا اذا كان الذي لا اعرفه غير مسلم الذي لا اعرفه غير مسلم اذا غير مسلم لا تسلم عليه يعني السلام على من تعرف ومن لا تعرف يعني انا اعرف الشيخ هذا ما معرفه فلا أسلم إلا على من أعرف قال عليه الصلاة والسلام إن من عشرات الساعه تسليم الخاصة أن يسلم الرجل لا يسلم إلا على من يعرف أما تسلم على كل المسلمين في بلد إسلامي تسلم على الكل أما الظاهر لا أفهم من أعرف من لا أعرف أما إذا شككت في الرجل الأصل هو أنه مسلم في بلاد الإسلام إذا ظهر لك علامات أنه ليس مسلم ذاك لا تسلم عليه إذا بدأك بالسلام هل تقول عليكم أو تقول عليكم السلام قولاني العلماء رحمهم الله السؤال قبل الأخير إن شاء الله يقول ما هو الفرق بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قسمي فيما أملك فلا تنمي فيما املك أي العمل القلبي في محبة الزوجات وبين قولي لعمر عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عليك أن تحبني حتى أكثر من نفسك حب الرسول عبادة وحب النساء طبيعة فإذا غلب حب بعض النساء في القلب على بعض هذا لا يجعله أن يجور بأن يبيت عند هذه أكثر ويفرط في حق هذه هذا لا يجوز هذا قسم فيما أملك يبيت كل ليلة لا حقها لا أحكامها شرعية فلا تلوني فيما لا أملك لأن أمر القلب لا يملك كل الله عز وجل قدمين الإنسان لشخص أكثر من غيره هذا أمر قلبي هذا لا يؤخذ عليه الإنسان أما حديث عمر فهذه محبة للنبي عليه السلام لا يمنحات حتى يكون الرسول أحب إليه من ماله ولده ونفسه والناس يجمعين كذلك يقول هل تجد الشفاعة لمن فعل الكبائر أو الزنا إذا وصل الشرطة ولم يصل المحكمة إذا كان الشرطة لهم يد وأن إذا وصل لهم خلاص نواب عن ولاة الأمر لا يجوز الشفاعة فيه وإلا يجيز جزاك الله خيرا سبحان الله وبحمده سبحان السلام عليكم الواحد جاب لي كل شيء يصلي على نسيب بعضه لقيت يقرا من المغرب والعشاء يمك كي شيء كبير السنة ما يقدر يدخل الحمام اللي عليه كرسي من التعب يصل لي للمغرب العشارة باعه يجي يمع ما يقصر بس يمع بارك الله <تصفيق> شكرا بالنسبة للجمهيات لبنى حباس وصلاة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم